فمنهم من أوجب فيه القصاص نظرا إلى أنه يمكن من غير زيادة ومن من قال بهذا مالك فأوجب القصاص في قطع العظم من غير المفصل إلا فيما يخشى منه الموت كقطع الفخذ ونحوها وقال الشافعي لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد وهو مشهور مذهب الإمام أحمد كما نقله عنهم بن كثير وغيره وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن واستدل من قال لا قصاص في قطع العظم من غير المفصل بما رواه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن عياش عن دهتم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعها فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال يا رسول الله أريد القصاص قال خذ الدية تبارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص قال ابن عبد البر ليس لهذا الحديث غير هذا الاسناد. ودهثم بن قران العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به ونمران بن جارية ضعيف أعرابي أيضا وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة انتهى من ابن كثير وقال ابن حجر في التقريب في دهثم المذكور متروك وفي نمران المذكور مجهول واختلاف العلماء في ذلك إنما هو من اختلافهم في تحقيق مناط المسألة فالذين يقولون بالقصاص يقولون إنه يمكن من غير حيف والذين يقولون بعدمه يقولون لا يمكن إلا بزيادة أو نقص وهم الأكثر ومن هنا منع العلماء القصاص فيما يظن به الموت كما بعد الموضحة من قالت أطارت بعض عظام الرأس أو مأمومة وصلت إلى أم الدماغ أو دامغة خرقت خريطته وكالجائفة وهي التي نفذت إلى الجوف ونحو ذلك للخوف من الهلاك وأنكر الناس على بن الزبير القصاص في المأمومة وقالوا ما سمعنا بأحد قاله قبله واعلم أن العين الصحيحة لا تؤخذ بالعوراء واليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء ونحو ذلك كما هو ظاهر قال المؤلف رحمه الله تنبيه إذا اقتص المجني عليه من الجاني فيما دون النفس فمات من القصاص فلا شيء على الذي اقتص منه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم قال أبو حنيفة تجب الدية في مال المقتص وقال الشعبي وعطاء وطاوس وعمر بن دينار والحارث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان والزهري والثوري تجب الدية على عاقلة المقتص له وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وعثمان البتي يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة ويجب الباقي في ماله قاله ابن كثير والحق أن سرايه القود غير مضمونة لأن من قتله القود قتله الحق كما روي عن أبي بكر وعمر وغيرهما بخلاف سرايه الجناية فهي مضمونة والفرق بينهما ظاهر جدا واعلم أنه لا تؤخذ عين ولا أذن ولا يد يسرى بيمنى ولا عكس ذلك لوجوب اتحاد المحل في القصاص وحكي عن ابن سيرين وشريك أنهما قالا بأن إحداهما تؤخذ بالأخرى والأول قول أكثر أهل العلم وعلم أنه يجب تأخير القصاص في الجراح حتى تندمل جراحه المجنية عليه فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه فلا شيء له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 فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح قبل أن يبرع صاحبه تفرد به أحمد قاله ابن كثير وقال بعض العلماء بجواز تعجيل القصاص قبل البرء قد عرفت من حديث عمر ابن شعيب المذكور آنفا أن سراية الجناية بعد القصاص هدر وقال أبو حنيفة والشافعي ليست هدرا بل هي مضمونة والحديث حجة عليهما رحمهما الله تعالى ووجهه ظاهر لأنه استعجل ما لم يكن له استعجاله فأبطل الشارع حقه وإذا عرفت مما ذكرنا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 المحاربة هي المخالفة والمضادة وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر وقد قال الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد فإذا علمت ذلك فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق ويخيف السبيل ذكر الله أن جزاءه واحدة من اربع خلال هي أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإمام مخير فيها يفعل ما شاء منها بالمحارب كما هو مدلول أو لأنها تدل على التخيير ونظيره في القرآن قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم حديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر ويكون لنا حديث في تخيير الإمام في عقوبة المحارب في اللقاء القادم إن شاء الله فإلى ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته